أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العلور ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومن ما لا يعلمون وايه لهم الليل نسلخ منهنها فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديم العزيز العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عاد كالعرجون القديم La الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذبريتهم في الفلك الْمَشْحُونِ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إِلَّا رَحْمَةً منهم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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما من بعثنا من ارقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الا صيحه واحدة فاذاهم فاذا هم جميع لدينا محضرون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 وامتاز اليوم أَيُّهَا المجرمون أَلَمْ أعهل إليكم يا بني آدَمَ أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن هَذَا هذا صراط مستقيم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 اليوم نخدم على أفواهم وتكلمنا, وتكلمنا أيديهم وتشهد أيديهم أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يرسرون ولو نشاء لمزخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون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 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مُحْضَرُونَ فلا يحسن كقولهم إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ لُطَفَهُ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال ما يحيي العظام وهي ضميم كل يحييه الذي أنشأها أول مرة وهو الذي جعل لكم من الشجر الأفضل are not the one who created the heavens and the earth capable of creating like them قول له قر طيبون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي فَنَكُوتُ كُلِّ شيء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون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 فجعلناه نقطة في قرار مكين، ثم خلقنا النقطة علاقة، فخلقنا العلاقة مضرة، فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضرة عظاما، فتسون العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.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 وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشدرة تخرج من قور سيناء تنبت, تنبت بالدهن وطبغ الآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٌ نُشْتِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ لَنُوحٍ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملؤ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد يريد عَلَيْكُمْ يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة, لأنزل مَلَائِكَةً ما سمعنا بهذا في آبائنا الْأَوَّلِينَ إن هو إلا عجل به جنة فتربطوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنعي فلك بأعيننا ورحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء واهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني, ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله, لله الذي نجانا من القوم الظالمين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 كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا ودعناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأقاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين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 لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأولين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 أم تسألهم خرجا فقراج ربك خير وهو خير رازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا, للجوا في طغيانهم يعمهون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 سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما فيني ما نوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين فإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع باللسيه أحسن الشيئة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 ومن خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم تكون آياتي يعلمون إنه كان فريق من معبديه يقولون ربنا منا يقولون ربنا منا وأنت خير الرحمين فتخذتمهم سخرياً حتى حتى أنشوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني دبيته اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد شمين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاشأل العالمين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 ما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحلين بحم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها الزانية والزاني فاجندوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما وقتكم في دين الله إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني <تصفيق> وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كمانين جلدة, جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه, إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإث والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم قيرا وقالوا هذا إثم مبين لولا جاء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 ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحجة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون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 وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أي يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا, لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأوادلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.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 والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فعودهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغبضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على جوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الذين يبعون أنفسهم أو آباء أو التابعين غير أولي من الرجال أو التابعين غير اولي إربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عوات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم فتوبوا إلَى الله جميعا أَيُّهَا المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الْأَيَامَ منكم والصالحين من عبادكم وَإِمَائِكُمْ إن يكونوا فقاء يغنهم الله من تضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا فآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصلا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههم فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا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 دري يوقض من شدرة مباركة زيتونة لا شرقية, لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك نار نور على نور جهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن تغفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها, يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا سلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعملهم كثواب بقياد كثواب بقياد يحسبه الضمآن ما يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا الله سريع الحساب أو كظلمات في بحر الودي يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها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 والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم ترى أن الله يجيس حابا ثم, ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء, من السماء من دبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة له الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم, فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين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 يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك, فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن موتهم لئن أموتهم ليفردون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيع الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل سُولَ الا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن.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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحتبن الذين كفروا معدزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم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 والقواعد من النساء التي لا يودون نكاحا فليس عليهن جناح فليس يضعن ندناح غير متبرجات غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج, حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا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 قد يعلم اللَّهُ الَّذِينَ يتسللون مِنْكُمْ لواذا فليحذر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قد يعلم ما انتم عليه قد يعلم ما انتم عليه ويوم يودعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن افتراه وأعاله عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أشاطير الأولين اكتتبها فهي, فهي تملى عليه بكرة وأطيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ويمشي في الأسواق لولا أنزل انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة او تكون له جنة ياكل منها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 بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً إذا رأتهم من مكان بعيد إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقاً مقرنين دعوهن لك ثبوراً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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أَأَنْتُمْ أضللتم عبادي هؤلاء أَمْ هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء من أولياء ولكن متعتهم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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في أسواق فادعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بحيرا ودق الله العظيم